العباءة والنقاب سبب في العذاب والعقاب عباءة على الأكتاف ضيقة مزخرفة الأطراف هذه عباءة للستر أنفستان زفاف, أنفستان زفاف شرع الله العباءة لستر الزينة والجمال لا للتجمل وجذب أنظار الرجال فمتى ما كانت العباءة للزينة انقلبت عليك نكالاً ووبالا بين يدي الله تعالى اسمعي العباءة التي تحرك عين الرجل قد تحرك غضب الله عز وجل هذا إذا حركت عينه, إذا حركت عينه. كيف إذا حركت قلبه كيف, إذا حركت, قلبه. كيف, إذا, حركت كيف إذا حركت شهوته كم من رجل مفتون بعباءتك والعيون ستسألين عنه يوم لا ينفع مال ولا بنون فلا تكن عباءتك لافتة للأنظار فلربما تغذب الله الواحد القهر قال أحد المستشرقين لماذا نساؤكم يلبسن العبايات فقال له أحد المسلمين لأنهن لا يريدن أن يجبن إلا من رجل واحد بوركت من حورية في جنة, في جنة تختال بين الروض والأنهار وبلك الحسن بنا وزياده وزياده ليريه الرب الغفور الباني وبلك الحسن بنا وزياده وزياده ليريه الرب الغفور الباري. جامعية حديثة عهد بزواج يقول زوجها أربت الذهاب بها إلى الجامعة فاستأذنتني من أجل أن تصلي الضحى انتظرتها في السيارة اتصلت بها ولم ترد ثم اتصلت بها ولم ترد فنزلت بعد عشر دقاق إلى الدار فلما دخلت وسط بيتي وإذا بها قد فرغت من ركعتي الضحى وافتجعت على سجادتها ولفظت أنفاسها وماتت, ولفضت أنفاسها وماتت ماتت, ماتت بعد اتصالها برب العالمين ماتت فهنيئا والله لمن اصلحت علاقتها برب العزه والجلال ماتت شتان بينها وبين من تموت وهي من البويات من تموت وهي من المعجبات من تموت وهي تاركه للصلوات والله إن القلوب لتتقطع على بنات المسلمين إذا رأيناهن في الأسواق إذا رأيناهن يعانين من ابتزاز إذا رأيناهن كالألعوبة في أيدي الذئاب البشرية يا بنات لا إله إلا الله ارجعنا إلى ربكم الله عز وجل ينادي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 هو الغفور الرحيم جوج وجو من خير عطاء متجدد, متجدد.